صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا اقسم بيوم القيامه ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانة بل يريد الإنسان ليفجر أمامة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 فَأَوَلَا أَيْحَسَبُ الْإِنْسَانُ أَيْ يُتَرَكَ سُدَاءً أَلَمْ يَكُنُ طُفَةً مِمَّنِ يُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَينِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين